هناك من الله الله هي على التفرق <تصفيق> يسبب التفرق المؤمن أن شيء في اسباب الجناح والوضع والمبدئ وفي هذه ولهذا أفضل وفائماً رعا من أمين شيء من نفس الله فذيكره ما يفعل معكم الله ولا ينزعني من بعض الله تعالى في, من, الله في من حيث وبرعه الله وغير ويوحفهم ويوحفهم ويوحفهم. ويوحفهم من الله وخطرهم من خلال من طريق السير من طريق من طريق الاتصال بولي الأمر حتى وحصول زائدة حتى تحضير زائدة لدون الناس انسان برماروهم انعان الزناء انعان الحمر الله قلو الناس ما الله اما تعرفوا هل ولاة الامور وما يشبقوا انا من ابدا سلم ما من الخوارج يعني خلمان وعلي قصت صواة فطة الامور وبساء الامور هي اكتاب الخوارج الذين قاموا على ولا الامور يساء بما من داره وخلص والنبي صحذر منهم وضيّن علي عليه الصلاة والسلام أنهم دعاة النار غريلنا لقيهم فى تخذوهم فإن فى أجل فى تدرن من قتلهم اخذوا عدوا صلاةهم وعاقلاتهم وعاقلاتهم وعاقلاتهم ثم لا يعوثون إليه على ومن فاطهم معهم كل خير ولا من عروقنا هي مثل تلك الشرعية أنا طالب اللوائح والمؤمنون والمؤمنات تعلمون يا رب نور الله وينفعنا من ذل من الثلا وينفعنا الذكاء وينفعنا الورق وعلى الشباب والشباب الكمال في الحب والثناء الله يلا لعلي الورق من الثلا هو من جاده من أورقه لا تسأل مسؤول هذا الشدة وردة مفروض على الثلا الله والله لدنيا Ojalá el con la voz de la voz de la voz de la voz la